البارحة للشاعر محمد بن فطيس ما جوح على الجوارح وصاها يا ليتني في لفه الدرب ذلل كان العيون من الدموع استراحت تم غام الدمع من يوم لفاك ورقا حارت دموعي في عيوني وصادك وارمشت مشت ما بيها تبين وطاح عقبه برق في العين برق وسكت قد وونات بصدري تلاحات ما احسب اني في فراقك شفيت من من مدخل الزاد الزحاد اللي حاسبني على البعد سجد ولا عيوني للرقاد استباحات يليتني من قبل لا حب أقفع ولا اندروبي عن دروبة كيف الحي يفرق عن الميت عرفت قيمة نعمة أيام راحا يولوا لهن عقب بدات دانك ورجلي عن درو بالمعافر شاحا بعد نار وطاعة العدل كبر يكسر على بعدها